محيدين عبد المحسن سمير البنا جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا بالامس يا عم عندما كان الإمام يشرح المسألة الأولى من مسائل الآية الخامسة والعشرين من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا نعم فماذا قال الإمام قال الإمام إن الله تعالى نبه على تخفيف في النكاح وهو نكاح الأمة لمن لم يجد الطول وقال إن العلماء اختلفوا في الطول على ثلاثة أقوال الأول السعه والغنى والمراد القدرة على المهر والقول الثاني الحرة ويقتضي هذا أن من عنده حرة فلا يجوز له نكاح الأمة وإن عدم السعة وخاف العنت لأنه طالب شهوة وعنده امرأة والقول الثالث الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها وأورد الإمام قول مطرف وابن الماجش لا يحل للرجل أن ينكح أمة ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله تعالى فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمام القرطبي. سبحان الله والحمد لله. الله, الله, الله أكبر. والآن يا إخوان نستكمل ما كنا نقوله أمس. ما قاله مطرف وابن الماجشون قاله أصبغ وبه قال الشافعي واختاره ابن المنذر وغيره. فإن وجد المهر وعدم النفقة فقد قال مالك في كتاب محمد لا يجوز له أن يتزوج أما. وقال أصبغ ذلك جائز إذ نفقت الأمة على أهلها إذا لم يضمها إليه وفي الآية قول رابع قال مجاهد مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الامه والنصرانية وإن كان موسرا وقال بذلك أبو حنيفة أيضا ولم يشترط خوف العنت إذا لم تكن تحته حرة قالوا لأن كل مال يمكن أن يتزوج به الأمة يمكن أن يتزوج به الحرة فالآية على هذا أصل في جواز نكاح الأمة مطلقا قال مجاهد وبه يأخذ سفيان وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدثني عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم ولم ير علي به بأسا وحجة هذا القول عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا إلى قوله ذلك لمن خشى العنة منكم لقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده وقد اتفق الجميع على ان للحر ان يتزوج أربعا وان خاف الا يعدل قالوا وكذلك له تزوج الامه وان كان واجدا للطول غير خائف للعناد. وقد روي عن مالك في الذي يجد طولا لحره أنه يتزوج أمة مع قدرته على طول الحره وذلك ضعيف من قوله وقد قال مرة أخرى ما هو بالحرام البين وأجوزه والصحيح أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال ولا له أن يتزوج بالأمة المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بينا والعنت هو الزنا فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يجوز له نكاح الأمة وكذلك إن وجد الطول وخشي العنت المسألة الثانية فإن قدر على طول حرة كتابية فهل يتزوج الأمة؟ اختلف علماؤنا في ذلك فقيل يتزوج الأمة فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة واختاره ابن العربي وقيل يتزوج الكتابية لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالحرية وهي زوجة وايضا فإن ولدها يكون حرا لا يسترق وولد الأمة يكون رقيقا المسألة الثالثة واختلف العلماء في الرجل يتزوج الحرة على الأمة ولم تعلم بها فقال الطائفة النكاح ثابت كذلك قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وروي عن علي وقيل للحرة الخيار إذا علمت ثم في أي شيء يكون لها الخيار فقال الزهري وسعيد بن المسيب ومالك وأحمد وإسحاق في أن تقيم معه أو تفارقه وقال عبد الملك في أن تقر نكاح الأمة أو تفسخه وقال النخعي إذا تزوج الحر على الأمة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد فإن كان لم يفرق بينهما وقال مصروق يفسخ نكاح الأمان لأنه أمر أبيح للضرورة كالميتة فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة سبحان الله. الله. الله. الله. الله. الله المسألة الرابعة يا إخواني فإن كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحدة منهما ولم تعلم بالأخرى فإنه يكون لها الخيار الا ترى لو ان حره تزوج عليها امه فرضيت ثم تزوج عليها امه فرضيت ثم تزوج عليها اخرى فانكرت كان ذلك لها فكذلك هذه اذا لم تعلم بالامتين وعلمت بواحده قال ابن القاسم قال مالك وانما جعلنا الخيار للحره في هذه المسائل لما قالت العلماء قبلي يريد سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهما قال مالك ولولا ما قالوه لرأيته حلالا لأنه في كتاب الله حلال فإن لم تكفي الحرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها جاز له أن يتزوج الامه حتى ينتهي إلى اربع بالتزويج بظاهر القرآن رواه ابن وهب عن مالك وروى ابن القاسم عن يرد نكاحه قال ابن العربي والأول أصح في الدليل وكذلك هو في القرآن فإن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المترتب عليه والا يكون له خيار لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمه وما شرط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسها ولا يعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى علمها المسألة الخامسة قوله تعالى المحصنات يريد الحرائر يدل عليه التقسيم بينهن وبين الإماء في قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات وقالت فرقة معناه العفائف وهو ضعيف لأن الإماء يقعن تحته فأجاز نكاح إماء أهل الكتاب وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات وهو قول ابن ميصرة والسدي وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنت من نكاح الإماء فقال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب الزهري والحارث العكلي له أن يتزوج أربعا وقال حماد بن أبي سليمان ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة وهو قول ابن عباس ومصروق وجماعة واحتج بقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة المسألة السادسة قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم أي فليتزوج بأمة الغير ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوج أمة نفسه لتعارض الحقوق واختلافها المسألة السابعة قوله تعالى من فتياتكم أي المملوكات وهي جمع فتاة والعرب تقول للمملوك فتا وللمملوكة فتا وفي الحديث الصحيح لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي ولفظ الفتى والفتاة يطلق أيضا على الأحرار في ابتداء الشباب فأما في المماليك فيطلق في الشباب وفي الكبر المسألة الثامنة قوله تعالى المؤمنات بين بهذا أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن البصري والزهري ومكحول ومجاهد وقالت طائفه من أهل العلم منهم أصحاب الرأي نكاح الأمة الكتابية جائز قال أبو عمر ولا أعلم لهم سلفا في قولهم إلا أبا ميسرة عمرو بن شرحبيل فإنه قال إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهم قالوا وقوله تعالى المؤمنات على جهة الوصف الفاضل ليس بشرط ألا يجوز غيرها وهذا بمنزلة قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خاف ألا يعدل فتزوج أكثر من واحدة جاز ولكن الأفضل ألا يتزوج فكذلك هنا الأفضل ألا يتزوج إلا مؤمنة ولو تزوج غير المؤمنة جاز واحتجوا بالقياس على الحرائر وذلك أنه لما لم يمنع قوله تعالى المؤمنات في الحرائر